أم سليم وأطفالها نال الطفل أنس بن مالك من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم حتى تدلل عليه وكأنه من صلبه ذات يوم أراد معرفة حلم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له حين أرسله في حاجة فقال والله لا أذهب ثم خرج وفي نيته أن يذهب مشى حتى مر بالسوق فإذا أطفال يلعبون فتوقف ببراءة الأطفال لمشاهدتهم حتى تأخر وفجأةً يغمره فوح الطيب ويشعر بكفين ناعمتين تمسكانه برفق من الخلف هل هو نبي الله؟ ربما فهو يقول ما شممت عنبراً قط ولا مسكاً ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألينمسا من رسول الله سمع الطفل صوتا عذبا يقول يا أنيس أذهبت حيث أمرتك له اهتز الطفل والتفت فإذا برسول الله يضحك في وجهه فابتسم وقال نعم أنا أذهب يا رسول الله وتمر الأشهر وتنتهي عدة والدته أم سليم فيتوجه أحد الوثنيين واسمه أبو طلحة إليها ليخطبها نظرت إليه بعينيها المليحتين وعقلها الأكثر ملاحة فجرفت قلبه حين قالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد لكنها صدمته بقولها ولكنك امرء كافر وأنا امرأة مسلمة لا يصلح لي أن أتزوجك ظن أبو طلحة أن هذه المليحة تتمنع ليضاعف مهرها من الذهب والفضة فصارحها بظنونه ففاجأته بطلبها مهرا أغلى من الذهب والفضة مهرا لم تغفر به فتاة من قبل قالت إني لا أريد صفراء ولا بيضاء أريد منك الإسلام فإن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره ثم أخجلته وهي تقول أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد ألف لان النجار وأنكم لو أشعلتم فيها نار لاحترقت إن صرف أبو طلحة حائرا مهموما لكن قلبه أعاده مرات ليخطبها ليجد الإجابة نفسها حتى يأس عندها أعمل عقله فإذا بنور الإيمان ينير قلبه فينطلق نحوها ليبشرها بإسلامه فإذا بها تبشره بموافقتها أسلم على يد خطيبته العظيمة ثم انطلق نحو نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه مشاء أولى خطوات التوحيد نحو مجلس النبي ولما أقبل تأمله صلى الله عليه وسلم فقرأ التوحيد في نظراته فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عيني، وتمر الأشهر فيرزق أبو طلحة بطفل ملأ شغاف قلبه لكنه مرض ثم مات ليفاجأ بفتاته أم سليم تتزين وتتطيب يوم حزنه ورحيل صغيره فيأخذ طفله ويقبله ثم يتهادى حزينا ليشكو وزوجته عند نبيه صلى الله عليه وسلم.